عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ج و د الناس وكان أ ج و د ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ل ي ل ة من رمضان فيدارسه ا ل ق ر آ ن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ج و د بالخير من الريح ا ل م ر س ل ة رواه البخاري وعن أ ن س بن مالك رضي الله تعالى عنه أ ن رجلا س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين ف أ ع ط ا ه إ ي ا ه ف أ ت ى قومه فقال أ ي قوم أ س ل م و ا فوالله إ ن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر رواه مسلم وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ب ي ن رجل ب ف ل ا ت من ا ل أ ر ض فسمع صوتا في س ح ا ب ة يقول اسق ح د ي ق ة فلان فتنحى ذلك السحاب ف أ ف ر غ ماءه في ح ر ة ف إ ذ ا ش ر ج ة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله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 أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أ ن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أ س ب ق أ ب ا بكر إ ن سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ب ق ي ت ل أ ه ل ك قلت مثله قال و أ ت ى أ ب و بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ب ق ي ت ل أ ه ل ك قال أ ب ق ي ت لهم الله ورسوله قلت لا أ س ب ق ه إ ل ى شيء أ ب د ا رواه أ ب و داود وحسنه الالباني وصدق الرسول الامين عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ت م التسليم